قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ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 لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ نَجَوْتَنَا بِالطَّاغُوتِ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ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 افمن حق عليه كلمه العذاب افمن حق عليه كلمه العذاب اف انت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من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 اَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ اَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثم يجعلهم حطاما ان في ذلك لذكرا لوللالب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور فهو على نور من ربه 119. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين 110. الله نزل أحسن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 وطين للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل